وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 فألائِكَ مَا وَهُم جَهَنَّمُ وَسَأَتْ نَصير إِلَّ الْ المُسْتَضافينَ مِنَ الرجَالِ وَِّسَاءِ وَالْوِلْدانَ لاَا يَسْتَطيعونَ حلَةَ وَلَا يَهتَدُونَ سَبِيلَ فَأل